من يشتري لهو الحديث ليضل, ليضل عن سبيل الله بغير علم و ي ت ك ذ ه ا هدوا أ و ل ئ ك لهم عذاب مهين واذا تسلى عليه آ ي ا ت ن ا و ل ا مستكبرا كان أ لم م ي س ع ه ك أ في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم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 ولقد آ ت ي ن ا لقمانا الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد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 ان انكر الاصوات لصوت الحميد الم تروا ان الله ت دخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعما ظاهره وباطنه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 م ا في ا ل أ ر ض من ش ج ر ة أ ق ل ا م والبحر يمده من بعدي سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله إ ن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إ ل ا كنفس واحده إ ن الله سميع بصير أ ل م تر أ ن الله ي و ل د الليل في النهار و ي و ل د النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إ ل ى اجل م س م ى وان الله بما تعملون قدير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العليم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 كفور. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ فَلَا حَفَّ تَغُرَّنْ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 وما ت د ر ي نفس ماذا تكسب غدا وما ت د ر ي نفس ب أ ي أ ر ض تموت إ ن الله عليم خبير